وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وجنة عرضها وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ي في السور الْقَاضِمِينَ الْغَيْظَ وَعَنَّا فِينَا عَنِ النَّاسِ والله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 ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله أَفِرَتُم مِّن رَّبِّكِ وَجْنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ ذا الْأَنْهَارِ وجنات تجري من تحت ذل الأنهار خالدين في جو قَذَ قَلَتْ مِنْ قَذْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ هذا بيان للناس رهداً وموعظة للمتقين ولا تهنوا زنوا وأنتمل أنلون إن كنتم مؤمنين هذا. I'll okay. see. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله اللَّهُ الَّذِي نَامَنُوا وَيَمْحَقُ تَيَمَّمَ سَرِيقًا مَنْ كُنْ حُمّ مِثْلُ Quan li وَالْيَوْمَ حَصْمَ اللهُ الَّذِينَ وَلِأُمَّةٍ فَيَصِّلُونَ لَنَا آمَنُوا وَيَحَقٌّ الْكَافِرِينَ أَمْ حسبتم أَن ماذ الجنة؟ أَمْ حنسيبتموا ان تدخلوا الجنه علما ما يعلم الله الذين جاهدوا من قبل أن تلقوا فقد رأيتم